بشكي حارس السور والباب يا ليل بشكي حارس السور والباب اللي ما يفتح لي وانا طق بابه خبر كل العتم مثل الهداب خيبت ظني فيك والوقت غاب يا ليل ما باقي على شانك حباب المنتزم ك الرجال بيبياب غيب يحضر ولا غاب واللي نبي شوفه ذبحنا غيابه عقب المواصل نلتقي مثل الأجناب وانت هو أنا ذنين انت شابه يا صاحبي حاسبي على بعض الأسباب اللي تبرد راذا الناجراذا وسط الوطن ونعيش به مثل الاغراض لو كان كل لها مقام ومحابه ابس ال عن الهجر مات مشتاق خفاقك لريحه تراب بالله ما مليتي يا الغالي عتاب ولا طب اشتمن الزعال ورجال ورجال ونقلت لي لا الحين بقولك اذا لاني من عيونك عرفت اللي شفني ولو جارحي من البعد ما طاب غلاك نساني خطاك صوابه شفني ولو جارحي من البعد ما طاب غلاك نساني خطاك صوابه کو سواد سواد